يا مصر صباحك نور من بارك تالع بور وعشانك بس يا غانيه ايه انا خايف ايه نخش بره في <تصفيق> الضلمه الله الواجهه الا زي ما انتم هم بيروجوا بره ان هي حرب على الاسلام واغلاق مساجد شايفين المساجد اللي اغلقت ولا والناها صباحك نور مباركنا تنعور وحلفنا عشانها الغاليه اسسنا حزب النور ما طلعش الوجه الا ولا همه كان رضا وبعد اللي شفناه ازاي هتكون معذور يا نور ازاي هتكون معذور ازاي بتمد في ايدك للظالم ويكون سيدا وعايزني امشي طريقه اك ومنين هيجي لنا النور للجرح ازاي هنزله والدم من هيشيله الحلم خلص تقيله لقينا الدم بحور يا نور لقينا الدم بحور وازاي هاتلك البهى كل الناس شبعوا بها وانت زت تفوغاها ومعاهم كلك دور ومعاهم كلك دور وعشان الصلم يزول ويكون عسرك مقبول نعلنها تبال الله ونقول للصلم وياك تبال مغرور اسمعني يا حسب النور يا تبقى المغرور اسمعني يا حسب النور اسمعني يا حسب النور وديت كل إنسان وطعمت في بهري كمان والخايد هو الخسران واطقنا عليه لو كل الدنيا دخلني انت اللي كنت مني استنيتك تم صرني بس لا ايتك مسرور بس لا ايتك مسرور بس لا ايتك مسرور بس لا ايتك مسرور